الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في سياق بيان أحكام الطلاق من هذه السورة الكريمة سورة البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف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 الطلاق أن ذلك على قول طائفة من السلف فمن بعدهم في المطلقات بمعنى أن هذه الآية تتصل بالمطلقات من النساء أن ترضع الولد والأب الذي هو زوجها والد هذا الطفل عليه أن ينفق عليها وعليه الكسوة وكذلك أيضا نهى عن المضارة بين الزوجين لسبب هذا الولد وهكذا إذا أرادوا الفطام فقوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والوالدات يرضعن أولادهن هذا خبر صيرة خبرية ولكن المعنى هو الأمر يعني الإنشاء فهو خبر مضمن معنى الأمر والوالدات يرضعن أولادهن يعني عليهن الإرضاع ل الأولاد حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة والحول هو السنة فدل على أن مدة الرضاع إنما تكون في عامين لمن أراد أن يتم الرضاعة فدل ذلك على أنه لا يجب أن يكون الرضاع لتمام الحولين وإنما ذهب بعض أهل العلم إلى أن القدر الواجب هو الذي يكون فيه اللب وهو أول ما يكون من الحليب بعد الولادة يكون ليومين لي أو ثلاثة أو نحو ذلك وهو معروف يقولون هذا الذي يكون به قوام هذا المولود فإنه إن منع منه فإنه قد لا يعيش أكذا قال بعض أهل العلم على كل حال أنا قال لمن أراد أن يتم رضاعه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الحولين وبحسب مدة الحمل، لأن الله تبارك وتعالى قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهم أن الرضاع في سنتين إذا كان الحمل في ستة أشهر، لأنه لن يبقى للحمل من الثلاثين، فإذا أخرجت أربعة وعشرين شهرا التي هي مدة الرضاع يبقى من الثلاثين ستة، ستة أشهر وهي مدة الحمل في أقل تقدير يمكن أن يعيش معه هذا المولود فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الحولين إذا كان الحمل في ستة أشهر فإذا كان الحمل في تسعة أشهر فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الرضاع يكون في سنة وسبعة أشهر أنه ينقص من مدة الرضاع بحسبه الحمل. لكن الذي عليه عامة أهل العلم سلفا وخلفا أن الرضاع يكون في حولين بصرف النظر عن مدة الحمل فمدة الحمل قد تزيد على التسعة أشهر وقد تنقص فقد تلد المرأة لعامين يعني يكون مدة الحمل لسنتين وقد يكون لأكثر من هذا وفي تراجم بعض السلف أشياء من هذا القبيل فالمقصود أن الله تبارك وتعالى قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والمولود له هو الزوج عليه رزق هذه المرأة يعني نفق عليها والكسوة ومن هنا فاهم بعض للعلم العلم أن المقصود المطلقات وإلا فإن المرأة التي قد ولدت والتي لم تلد يجب على الزوج أن ينفق عليها بالمعروف وأن يوفر لها ما تحتاج إليه من الكسوة ونحو ذلك فلماذا خص الوالدات هنا قال ربنا تبارك وتعالى المعروف. وكما ذكرنا من قبل بأن ذلك يختلف باختلاف الأزمان والأحوال والأشخاص والأمكنة فيحيل إلى المعروف يعني هذا لا يتقيد بقدر معين من المال لأن ذلك يتفاوت فالذي يكون بالمعروف الآن غير الذي يكون بالمعروف قبل خمسين سنة الذي يكون بالمعروف في مدينة ليس كالمعروف في قرية أو في البادية أو نحو ذلك قال لا تكلف نفس إلا وسعها وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده فهذا الإنسان الذي لا يستطيع ينفق أو فقير فإنه ينفق بحسب حاله بخلاف الغني فإنه يطالب من النفقة بما هو أكثر من ذلك فنفقت الغني غير نفقت الفقير سواء كان ذلك على الزوجات أو على الأولاد أو كان ذلك على هؤلاء في حال الطلاق والفراق قال الله تبارك وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا تضار, لا تضار في القراءة الأخرى لا تضار فهذه من جهة التصريف تضار يمكن أن يكون المعنى لا تضارر المرأة بزوجها بولدها تضار تضارذ هذا الزوج تلحق الضرر به ويمكن أن يكون المعنى لا تضار أي المرأة لا يلحق الزوج بها الضرر بسبب هذا المولود وكلاهما صحيح والله تعالى أعلم والقرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة فلا يجوز للمرأة أن تضار بهذا الولد صور المضار متنوعة. كأن تكون هذه المرأة حينما طلقها زوجها أو تزوج عليها فرفضت البقاء معه طلبت الطلاق فتترك عنده هذا الولد ولا يجد من يربيه ومن يقوم عليه أنحو ذلك من أجل الضغط على هذا الأب بهذا الولد فيكون الضحية هو الولد احيانا قد تمنع هذه المرأة الزوج إذا كانت حاضنة لهذا الولد تمنع الزوج من رؤيته بينهم فراق تمنع من رؤيته ترفض هذا الشيء بدعاوى مختلفة وقد يصدر منها الضرر بهذا الولد تضار الزوج فترفض الإرضاع إلا بأجرة أكثر من أجرة المثل فتبتز هذا الزوج بهذا الولد وقد يكون ذلك من قبل الزوج يضار المرأة بهذا الولد وذلك أن يمنع المرأة من رؤية ولدها أو من إرضاعه وهي تريد الإرضاع ثم بعد ذلك يطالبها بالتنازل عن حقوقها من النفق مثلا أو غير ذلك مما يطلبه منها أو لإغاظتها والانتقام منها لسوء العلاقة التي آلت إليها الأحوال والأمور بينهما فهذا لا يجوز ولا يليق ولا يحسن أن يكون هذا الطفل هو الضحية فالاب يجذبه من هنا والأم تجذبه من هنا وقد تصير الأمور إلى حالٍ لربما لا يتمكن من رؤية هذا الطفل إلا في مراكز الشرطة وهذا يحصل أحيانا لشدة العداوة بين الزوجين فلا يفصل بينهما إلا السلطة إما المحاكم وإما يكون ذلك في مراكز الشرطة فيأتي ويرى هذا الطفل في مركز الشرطة أو يستلم هذا الطفل ساعات أو يوم ثم يعيده في مركز الشرطة وتأتي الأم تستلمه تصل الأمور إلى هذا هذا لا يجوز المضاره بهؤلاء الأطفال وأن يكون هم الضحية لا تضار والدة لا يلحق بها الضرر ولا تلحق الضرر هي أيضا بالزوج بسبب هذا الولد ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك والوارث اختلفوا فيه فبعضهم يقول بأن المقصود وارث الطفل يعني لو ما وجد الأب فهو عند الجد مثلا ينبغي على الجد هذا أن لا يضار وأن ينفق وأن بالمعروف وبعضهم يقول غير ذلك في الوارث وعلى الوارث مثل ذلك هذا الموضع أخذ منه بعض أهل العلم بما أنه يجب على الوارث أن ينفق ونحو ذلك قالوا إذا الوارث لا يعطى من الزكاة وهذا ليس محل اتفاق الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع الأباء وإنعلوا والأمهات وكذلك أيضا الأبناء والبنات هؤلاء لا يعطون من الزكاة إلا إذا كان عليه دين فيمكن أن يقضى دينه من الزكاة يعني من قبل الولد لكن غير الدين يجب عليه أن ينفق عليه طيب غير الأصول والفروع هل يعطون الزكاة الأخ هل يعطى الزكاة إذا كان فقيرا الأخت إذا كانت فقيرة هل تعطى الزكاة بعض أهل العلم أطلق القول بالجواز أنه لا إشكال لأنه لا يجب النفقة عليهم وبعضهم فهم من هذه الآية وإن كانت في الرضاع والنفقة على الزوجات إذا كان المعطي المزكي يرث هذا المعطى لو مات فإنه لا يعطيه من الزكاة وإنما ينفق عليه وجوبا إن كان فقيرا يعني على سبيل المثال له أخ هذا الأخ ليس له أب الوالد متوفى وحتى نخرج من الخلاف في الصور المعروفة في مسألة الجد والإخوة وليس له جد وليس له ابن الأخ الحي لو توفي أخ ليس له ابن وليس له أب ولا جد لو مات من سيرثه الأخوة إن كان له بنات إن كانت بنت فلها النصف وإن كانت أكثر فلهم الثلثان والباقي لأولى رجل ذكر تعصيبا إذا هذا الأخ الذي عنده زكاة سيرث أخاه لو مات فبعض أهل العلم قال وعلى الوارث مثل ذلك أن النفق وجوبا إذا لا يعطيه الزكاة إذا كان سيرثه لو مات فإن كان لا يرثه كما لو كان هذا الأخ عنده أو أبناء أو له أب فإن الذي سيرث هو الأب والأبناء ففي هذه الحال إن كان فقيرا يجوز أن يعطيه من الزكاة هذه مسألة فهمت من هذا على كل حال فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم يعني إن أراد فصالا يعني الفطام عن تراض منهما وتشاور إذا اقتضت المصلحة ذلك وسيأتي ما فيه من الفوائد والهدايات فلا جناح عليهم أي لا حرج وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف يعني إذا أراد أن يسترضع الولد عند غير أمه أن يبحث له عن مرضع ترضع أجره فلا حرج واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير يذكرهم بتقوى الله عز وجل في ذلك كله من أجل أن لا يحصل التضييع والتفريط والمضارة ثم يذكرهم بما يبعث على المراقبة واعلموا أن الله بما تعملون بصير نافذ البصر فيكم لا يخفى عليه من أموركم شيء يراكم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإلا لم تكن تراه فإنه فإنه يراك هذه المرتبة مما يبعث عليها من أعظم ما يبعث عليها النظر في معاني الأسماء الحسن المتعلقة بذلك كالسميع والبصير والعليم والرقيب الشهيد ونحو ذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمه من الهدايات ما استنبطه بعض أهل العلم جاء ذلك عن علي رضي الله عنه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وذلك من آية الأحقاف التي ذكرتها وحمله وفصاله ثلاثون شهر كذلك الآية الأخرى وفصاله في عامين وهنا الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فتبين من هذا أن مدة الرضاع في عامين فيبقى من الثلاثين شهرا ستة أشهر هذا النوع من الدلالة يسميه الأصوليون بدلالة الإشارة غير التفسير الإشاري عند الصوفية سمى دلالة الإشارة وهي إشارة اللفظ لمعنى أو حكم لم يكن مقصودا للمتكلم حينما ساق هذا النص أو الخطاب إنما جاءت هذه الآية تبين قضية تتعلق بالرضاع مثلا وهي أنه ينبغي أن يكون الرضاع في حولين ولا بأس أن يكون إذا وجد التشاور بين الزوجين في مدة أقل من هذا تلك الآية في سورة الأحقاف في الحمل والفصال أنها في ثلاثين شهرا يعني لم يسق شيء من هذه الآيات من أجل بيان أقل مدة الحمل فهذا النوع من دلالة الإشارة يؤخذ من مجموع نصين وهذا لا يستنبط إلا بدقة ونظر ثاقب وأحيانا دلالة الإشارة قد يستخرج المعنى الدقيق بدلالة الإشارة بهذا النوع من أنواع الدلالة ولكن من دليل واحد مثل ما ذكرنا في قوله سبرك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم إلى أن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر من الفجر فإذا جاز الجماع إلى آخر جزء من الليل فمعنى ذلك أن الاغتسال سيكون بعد طلوع الفجر الآية هذه يؤخذ منها بدلالة الإشارة وهو أنه يجوز أن يصبح الإنسان جنوبا ويكون صومه صحيحا جنوب من غير احتلام ويصح صومه هل الآية سيقت لبيان هذا الحكم؟ الجواب لا وإنما أشارت إليه فهذه دلالة الإشارة من دليل واحد هذا النوع الثاني من طرق استخراجها أيضا يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين أنه قد يخرج الأمر بصيغة الخبر ويكون ذلك آكد كما ذكرنا في بعض المناسبات أهو أمر محسوم امر قد أنجز وقضي لم جاء للمراجعة فيه فجاء به على سبيل الإخبار أمر انتهى وقرر والوالدات يرضعن ما قال يا معاشر الوالدات أرضعنا أولادكم وإنما قال والوالدات يرضعنا إخبار عليهن فقط الامتثال لمضمون ذلك فهذا آكد في الدلالة على هذا المعنى يعني الأمر وهكذا في قوله كاملين يعني جاء أولاً بصيغة الخبر ثانيا في قول حولين قال كاملين معروف أن الحولين بسنتين لكن العرب قد تذكر هذه المدة العام والعامين ونحو ذلك وتجبر الكسر يعني قد يكون سنة وستة شهور كما قلنا في قوله الحج أشهر معلومات أشهر وهو شهران وعشرة أيام فهذا على أحد الوجوه في تفسيره أنه جبر الكسر العرب تجبر الكسر فهنا هو أن القضية ليست جبر الكسر وإنما في عامين في 24 شهر كاملين كما في قوله تعالى تلك عشرة كاملة من غير زيادة ولا نقصان فهذا لرفع التوهم أنه قد يكون أقل من ذلك فجبر ثم ذلك يكون فيه رفع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع إذا حصل بينهما النزاع كأن تقول المرأة يكفي أن نرضعه سنة وبضعة أشهر أو نحو ذلك ونلابد من التشاور والتراضي وإلا فالحق التمام والكمال في حولين وهذا يدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني ذكر الحولين أن هذا هو الرضاع المعتبر شرعا الذي يحصل به بناء الجسد ينبت العظم واللحم فيؤثر التحريم إذا أرضعته امرأة فهو ولدها وأولادها اخوته لكن ما بعد الحولين هو غذاء من الأغذية غذاء من الأغذية كالطعام الذي يعطى له نحو ذلك لا يؤثر التحريم وفي قوله والوالدات يرضعن أولادهن لاحظ هنا صرح بالمفعول يعني ما قال والوالدات يرضعن حوليني معروف أن الوالدات ترضع من؟ ترضع الولد فقال يرضعن أولادهن حوليني فهذا يؤخذ منه أولا أحقية الوالدات يرضعن أولادهن أنها أحق من موضع أخرى أجنبية في الإرضاء فيما لو قال الزوج نريد أن يرضعهم امرأة أخرى والمرأة تقول أنا ما عندي مانع أن أرضع الولد فيحكم به لمن؟ للأم كذلك يؤخذ منه أمر آخر وهو ترغيب النساء الوالدات بالإرضاء فهذا ولدها يرضعنا أولادهن ما أرضع ولد الناس ترقيق القلوب قلوب النساء فإنه في الطلاق تحتد من النفوس فهو يقول هذا ولدك دعيك من هذا الزوج دعينا من هذا الزوج الذي خاصمك وخاصمتي الآن هذا الولد هو ولدك فأرضعيه فهذا يؤخذ منه ما يجمل ويحسن من استعطاف المخاطب بما يقتضي القبول يرضعنا أولادهن فأضاف الأولاد إلى المرضعات ويؤخذ من هذه الآية أيضا يرضعنا أولادهن يأمر الأم أن ترضع ولدها في أرحم من الأم الله أرحم من الأم بعباده فهو يأمر الأم أن ترضع ولدها وينهى الآباء عن قتل الأولاد ولا تقتلوا أولادكم فالله أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وقد يبتل الله عز وجل العبد ليرفعه ويمحصه لا ليكسره فيطمئن العبد إلى ربه ويثق به ويحسن الظن بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه ولهذا يقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين وصية امر مؤكد يوصينا في أولادنا هل اللي يعملون ويكتحون يجمعون الدنيا من هنا وهناك واصلون الليل والنهار لو سألت الواحد منهم لماذا كان يكفيك قطعة خبز في اليوم قال من أجل هؤلاء الأولاد فالله أرحم بنا وبهم من الوالد والوالدة بأولادهم أتوقف عند هذا وأكبر إن شاء الله تعالى في الليلة الآتية فالله أعلم صلى الله نبي نحمد عليه الصلاة صلى الله نبي نحمد عليه